وبث فيها من كل دادة وتطريف الرياح والسحاب والسحاب المتخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون ومن الناس لن يستخذ من دون الأرض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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتذرأ منهم كما تذرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حتى يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تستبروا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون